وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين صلنا الفرع الثالث والرابع الفرع الرابع في دوران الامر بين الطهارة والوقت لا ريب أن موضوع قاعدة من أدرك هو من أدرك ركعة اختيارية بحسب حاله حيث إن كل مكلفين له وظيفة اختيارية بحسبه فلذلك من كان متمكنا من إدراك ركعتين بطهارة مائية شملته قاعدة من أدرك ومن كان متمكنا من إدراك طهارة من إدراك ركعة بطهارة ترابية شملته قاعدة من أدرك فما وضعها من أدرك ركعة هي وظيفته بحسب في رتبة سابقة على قاعدة من أدرك إنما الكلام والباحث وقع في فرضين الفرض الأول لو فرضنا دوران الأمر بين إدراك أربع ركعات في الوقت مع طهاره ترابية أو إدراك أقل مع طهارة مائية بحيث لو قدمنا حيثية الوقت وهو إدراك الاربع داخل الوقت فلا يمكن الطهارة المائية ولو قدمنا حيثية الطهارة المائية لم ندرك تمام الوقت فالأمر دائر بين تمام الوقت والطهارة ال مائية حيث لا يمكن الجمع بينهما أحسنت وقد يقال بأن المقام من باب تزاحم للتنافي بين التحفظ على شرطية تمام الوقت أو شرطية طهار المائية وقصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما لكن الصحيح كما تكرر بأن المقام من باب التعارض لا من باب التزاحم حتى يرجح الأهم منهما على المهم حيث ذكرنا مرارا أنه إنما يتصور التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين كما لو قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين انقاذ النفس او الصلاه او بين الصلاه وازاله النجاسه فهنا يقال ان مقتضى اطلاق دليلي التكليفين فعليتهما غير ان المكلف قاصر عن الامتشالهما معان فيقع التزاحم فيقدم الأهم على المهم أما إذا وقع التنافي في الواجبات الضمنيه أي شرائط واجب واحد كالصلاة مثلا حيث إن من شرائطها الوقت ومن شرائطها الطهارة المائية فوقع التنافي في واجب واحد من حيث شرائطه فلا معنى للتزاحم حينئذ لا يوجد واجبان قصرت قدرة المكلف عن امتثالهما بل هناك واجب واحد وهذا الواجب الواحد المقيد بالشرطين قد سقط الأمر به جزمان لعدم قدرة على امتثاله فالصلاة المتقيدة بالوقت والطهارة المائية قد سقط الأمر بها حتمان لعدم القدره على امتثال الامر بهذا المقيد فاذا سقط الامر بالصلاه المقيده بهذين القيدين ونحن نعلم من الخارج الا تسقط الصلاه بحالين فعلمنا بامر جديد بصلاة متقيدة بأحد القيدين واما الصلاه المقيده بكل القيدين فقد سقط أمرها ونتيجة هذا العلم الإجمالي بوجود أمر بصلاة متقيدة بأحد القيدين وقوع التعارض بين دليلي القيدين فان دليل لا صلاه الا بطهور مقتضى اطلاقه ان المامور به بالامر الجديد هو هذا ومقتضى اطلاق أقم الصلاه لدلوك الشمس ان المامور به بالامر الجديد هو هذا فيقع التعارض بين الدليلين وحينئذ لا معنى لملاحظه الأهم فان هذا من مرجحات بابل تزاحم بل لا بد من ملاحظه أقوى الدليلين من حيث الشمول لهذا المورد، فما هو الأقوى من حيث إطلاقه هل هو دليل اشتراط الطهارة المائية أو هو دليل اشتراط الوقت زين وقد يقال إن ظاهر قوله لا صلاة إلا بطهور الدال على انتفاء الصلاه بانتفاء الطهور أنه أقوى شمولا لما دل على أقم الصلاة لدلوك الشمس إذ لا يتضمن هذا نفيا للصلاة بانتفائل فذاك الدليل أقوى <تصفيق> ولكن يا سيدنا سيد الرميلة <تصفيق> ولكن ظاهر لا صلاة إلا بطهورين انتفاء الصلاة بانتفاء طبيعي الطهور لا الطهارة المائية التي هي محل كلامنا فإن محل كلامنا الدوران وقاك الله من الدوران الدوران بين الطهارة المائية وتمام الوقت فالمرجع من هو؟ مرجع طبعا سيد الخوي فالمرجع هو الرجوع إلى سياق الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخرها فإن ظاهر سياق الآية أن شرطية طهار المائية في طول شرطية الوقت وليست في عرضها لأن ظاهر قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم في الوقت أي إذا دخل وقت الصلاة فتنجز عليكم قولوا أي فتنجز عليكم الأمر بالصلاة فحينئذ من كان واجدا للطهارة المائية فهي وظيفته وإلا فوظيفته طهارة الترابيه فإن مقتضى هذا السياق أن لا مصادمة بينه شرطية الطهارة المائية وشرطية الوقت وإنما هي في طولها فلأجل ذلك ينبغي البحث في المقام في أن هذا الشخص تشمله أجلة الطهارة الترابية أم؟ لا تشمله لان يقع التعارض بينه شرطية الطهارة المائية وشرطية الوقت بل الوقت شنو؟ بل دخالة الوقت أمر مفروه عنه ويؤكد ذلك وهو شنو؟ طولية طهارة المائية للشرطية الوقت ما دل من الروايات على أن ضيق الوقت مسوغ للطهارة الترابية فإن نفس هذه الأدلة دالة بالدلالة الالتزامية على المفروغية عن شرطية الوقت ولأجل ذلك إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية وصلت النوبة للطهارة الترابية مما يعني طولية اشتراط الطهارة المائية لاشتراط الوقت ففي مثل هذا المورد مقتضى القاعدة أن وظيفته التيمم لما؟ لأنه لا يمكنه أن يدرك الصلاة بتمامها في الوقت مع التحفظ على طهارة المائية فهو فاقد للطهارة المائية بعد المفروغية عن اعتبار شرطية الوقت ووظيفته الطهارة الترابية فإن قلت إن مقتضى الدليل من أدراك أنه لو تحفظ على طهارة المائية لأدرك الوقت ايضا بمقتضى حكومة من أدرك على دليل شرطية الوقت وتوسعته لما يشمل شنو مقدار ركعتين فهذا الشخص الذي لا يتمكن من إيقاع أربع بطهارة مائية متمكن من إيقاع أربع في الوقت بطهارة مائية بعد تتميم الوقت بقاعدة من؟ أدراك فإن قلت يا سيدنا سيد طارق قلت إن دليل من أدراك لا يشمل فرض التعجيز الاختياري وهذا المكلف مخير بطبعه بين ان ياتي كل يوم باربع ركعات في الوقت مع طهاره ترابيه وبين طهاره مائيه مع ما يمكن ركعه ركعتين ما يمكن فإذا كان مخيرا أي يمكنه الاتيان بأربع في الوقت لم تشمله قاعدة من أدرك لماذا؟ لأنه أدرك أكثر من ركعة فإذا كان قد ادرك أربع ركعات في الوقت فلسان من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه منصرف عنه لانه مدرك اصلا لتمام الصلاه اذن فمقتضى انصراف دليل من ادرك عنه شنو نقول تعين الطهاره الترابيه في حقه ما بنتناقش الان في هذا الكلام كل قلناه كأنه كلام جبريل ليش لانه في الفرع الذي بعده وفي الفرض الذي بعده قلنا انما الكلام في فرضين مو في الفرض الذي بعده سيتبين المناقشه في هذه الادله الفرض الذي بعده من اخر صلاته حتى لم يبق من الوقت الا مقدار ركعه مع تيمم بحيث لو توضى لم يدرك حتى ركعه ففي هذا الفرض ليس هناك دوران بين تمام الوقت و طهارة المائية بين بين قولوا بين شنو بين الركعه نقري الشرح انه عبارة عباره علميه الشرح وصرحنا انه يا اما يسوي كذا يسوي يعني نريد تحقيقها تعبير علمي هناك ان التعبير علمي دار الامر بين شرطيه الوقت وشرطيه الطهاره المائيه اهل شنو التعبير العلمي الطهاره القضاء مال قضامه فيه القضاء بيجمع الوقت يا يا طويل طويل صار فيدور الامر في حقه فيدور الامر في حقه بين التحفظ على اصل الطهور او الوقت لانه لو تحفظ على لانه لو تحفظ على اصل الطهور بان تيمام خرج وقت لأنه لا يدرك إلا ركعة وإن تحفظ على الوقت لم يتمكن من من أصل الطهور حتى الطهارة الترابية ففي مثل هذا المورد يوجد اتجاهان الاتجاه الأول تقديم الطهارة المائية وإن خرج الوقت يكون صليب طهارة مائية والوجه في ذلك أن ما دل على أن من ضاق عليه الوقت ساغله التيمم القدر المتيقن منه شنو ادراك تمام الصلاه في الوقت اي من لم يتمكن من ادراك تمام الصلاه مع الطهاره المائيه فانه بلي ينتقل الى التيمم اما من كان كما هو محل الكلام اما من ادرك ركعه من الوقت من الصلاه في الوقت مع تيمم فهل التيمم مشروع في حقه إذن فما فالقدر المتيقن مما دل على جواز التيمم وضعا اذا ضاق الوقت يعني إذا ضاق الوقت عن تمام الأربع معه طهارة المائية وأما إذا كان الوقت على كل حال ثالثا عليه وإنما لو أراد أن يصلي في الوقت فإنما يصلي مع التيمم، فلا دليل على شنو؟ بل مشروعية التيموم في حقه فإن قلت إن الدليل يا شيخ علي الكركي إن الدليل على المشروعية هو قاعدة من أدرك فإن مقتضى قاعدة من أدرك أن هذا المكلف يدرك تمام الصلاة في الوقت مع طهارة ترابية فأي فرق بين ان يدرك اربع مع طهاره ترابيه او يدرك اربع في وقت تعبدي مع طهاره ترابيتين فمقتضى دليل من ادرك ان هذا المكلف ممن ادرك تمام الصلاه شنو في الوقت فيشمله ما دل على مشروعيه التيمم عنده ضيق الوقت فإن قلت قلت دليل من أدرك لا يثبت المشروعية فإن دليل من أدرك أخذ في موضوعه المشروعية لأن معنى دليل من أدرك من أدرك ركعة مشروعة في حقه في رتبة سابقة وهذا لا نحرز مشروعية ركعة في حقه بتيمم من, من الأول نشك في المشروعية فكيف نثبت مشروعية ركعة في حقه بتيمم بدليل من أدرك فدليل من أدرك لا يثبت موضوعه فإن كل دليل لا يثبت موضوعه حيث أخذ في موضوعها من أدرك ركعة قلوا من أدرك ركعة تامة الشرائط في رتبة سابقة فمن أدرك ركعة تامة الشرائط في رتبة سابقة ولم يبق من الشرائط الا شرطية الوقت فإن قاعدة من أدرك تعالج مشكلة الوقت وتقول أنت قد أدركت الوقت أما من لم يدرك ركعة جامعة للشرائط في رتبة سابقة بل ركعة لو أتى بها لفقد الطهاره المائية فإن دليل من أدرك لا يثبت ان هذه الركعه مشروعة مشروعه في حقه فالنتيجه ان دليل جواز التيمم عند قولوا يا ضيق الوقت لا نحرز شموله لهذا الفرض لماذا؟ لان ظاهر الوقت فيه ان يدرك تمام الركعات مع طهارة ترابية في الوقت. زي. ولو أردنا توسعه الوقت بدليل من أدرك رجع الإشكال بأن دليل من أدرك فرع كون الركعتي جامعة للشرائط في رتبة. سابقة عليها وهذا ليس جامعا لشرائط الركع في رتبة سابقة على ذليلي من أدراك فلا محالا تشمله الأدلة الأولية قم الصلاة بل إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم أي أن وظيفته وجنوه طهارة المائية وإن لم يبق وقت لركعزه هذا الاتجاه الأول الاتجاه الثاني أن الطهارة الترابية مع ركعة من الوقت جنو مقدمة والوجه في ذلك بحسب صياغة سيدنا قدس سره صفحة 235 من الجزء الحادي عشر من موسوعته هو أن المساله تبتني على ما هو المستفاد من دليل من أدرى فهل المستفاد من الدليل التنزيل في الوقت أو التنزيل في الركعات سبق البحث في ذلك فإن قلنا يا مولانا ومقتدانا أن مفاد دليلي من أدرك التنزيل من حيث الوقت فمفاد من ادرك ركعه فقد ادرك الوقت ان الوقت بمقدار ركعه وقت تام فهو وقت بمنزله ما يسع إدراك اربعه وبناء على ذلك فلا نظر قولوا يا ايه فلا نظر يا شيخ علي فلا نظر في دليل من أدرك إلى أن الركعه مشروعة أو غير مشروعة بل تمام نظري دليل من أدرك إلى توسعه الوقت فمن أدرك وقتا يسع ركع فقد أدرك الوقت وبناء على ذلك إذا لم يكن له نظر الى كون الركعة مشروعة أو غير مشروعة فمقتضى إطلاق هذا التنزيل شموله لمحل كلامنا فإن هذا المكلف الذي أدرك ركعة بطهارة ترابيه مقتضى دليل من أدرك أنه أدرك الوقت ومقتضى دليل أن من ضاق عليه الوقت اي لم يمكنه إدراك أربع في الوقت مع طهارة مائية ينتقل إلى الطهارة الترابية شموله لهذا المكلف واما اذا قلنا يا شيخ عبد الله المامقاني واما اذا قلنا بان دليل من ادراك مفاده التنزيل بلحاضر ركع ما بالوقت او انه ليس الا حكما تعبديا كما قلنا سابقا ومفاد هذا الحكم التعبدي ان ادراك الصلاه بادراك ركعه منها ولا يستفاد منه تنزيل بحسب الوقت فيشكل الامر نظرا الى ان تنزيل ركعه منزله اربع موقوف على كون الركعة مشروعة في حقه جامعة للشرائط ومنها وجدانها للطهارة إذ الركعة الفاقدة للطهارة غير صالحة لتنزيلها منزلة الارباع والمفروض أن جامعية الركعة للشرائط ومنها الطهارة فرع مشروعية التيمم في حقه فالنتيجه شنو شيخ جعفر؟ فالنتيجه ورود الدور الدور الدور فالنتيجه ان شمول دليل التيمم لمثل هذا المكلف دوري لا يدور مخك توقف على ترك تنبه للدور يتوقف على عدم الدور وبيان ذلك ان دليل مشروعيه التيمم في حق هذا المكلف يتوقف على كون هذه الصلاه تامه الشرائط الاخرى الا شرطيه الطهاره المائيه فمن كانت صلاته تامة للشرائط الأخرى وما بقي منها إلا الطهارة المائية يأتي في جنو دليل التيمم فشمول دليل مشروعية التيمم في حق هذا المكلف فرع كون ركعته جامعة للشرائط ومنها الوقت وكون ركعته جامعة للشرائط. قلوا ياي. ومنها الوقت فرع شمول دليل من أدرك له. وشمول دليل من أدرك له فرع كون ركعته جامعة للشرائط في رتبة سابقة ما عدا الوقت أي فرع مشروعية. التيمم في حقه والنتيجه ان مشروعيه التيمم تتوقف على نفسها وهو دور, دور دور دور ودفع هذا الدور بوجوه مساله كلها اريد الاعلام ثبت ان وظيفته طهاره ترابيه على جميع مسالك في حديث من؟ أدراك يتشبثوا بهذه كيف يدفع الدور؟ الآن الروحه والجاية هي في شنو؟ في دفع الدور خل راسك إهلي إيه. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره صفحة مئتين وستة وثلاثين وإن الدورة مندفع لأن تنزيل ركعة منزلة الأربع وإن كان متوقفا على مشروعية التيمم كما أفيد لكن مشروعية التيمم لا تتوقف على هذا التنزيل وليست منوطة به والوجه في ذلك ان هذا هو المستفاد من ايه التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموه بيان ذلك بذكر امرين الامر الاول ظاهر سياق الايه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم المفروغية عن شنوه شرطية الوقت وفي طول شرطية الوقت ينقسم المكلف إلى واجد للماء وفاقد له هذا الامر الأول لازم من ثبتها الأمر الثاني ظاهر قوله فلم تجدوا الأعم من عدم وجدان الماء و وعدم قدرتي على استعماله ولو ولو لضيق الوقت ما يقدر يستخدم منه إذ بعد المفروغية عن شرطية الوقت فلا محال يكون قوله فلم تجدوا الأعام من عدم وجدان الماء أو عدم القدرة على استعماله ولو لضيق الوقت ومما يؤكد ان المراد به الاعم ذكر المريض فيه فان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء شنو فلم تجدوا ماء فتيمموا وبعد هذين الامرين يتبين لنا ان من لم يبق له من الوقت الا مقدار خمس دقائق ولو تاخيره العمدي بحثنا في من تأخر. من اخر عمدا هو يقدر يصلي بطهاره ما يتأخر تأخر تأخر تأخر الى ان لم يستطع ان يصلي الا بطهارة لخل خل على لم يستطع إلا أن يصلي بطهارة ترابية يعني يقدر يصلي أربع داخل الوقت لكن بطهارة ترابية فمن لم يبق من الوقت له إلا مقدار خمس دقائق دقيقة للتيمم وأربع دقائق لأربع ركعات فهذا مشمول لدليل مشروعيه التيمم اذ يصدق عليه انه لم يجد ماء زين فلو اخر ايضا والان صارت وظيفته شنو تيمم فاخر الصلاه ايضا الى ان يا شيخ حسن الى ان لم يبق له من الوقت الا مقدار ركعتين مع التيمم فهل ستتغير وظيفته ان ف... لا لما لان مقتضى الاطلاق اي اطلاق من ضاق وقته عن الصلاه بحيث لا يمكنه الا ايقاعها مع طهاره ترابيه شموله لمثل هذا الفارض إذ المفروض من ضاق وقته الا عن ادراك ركعه مع طهاره ترابيه فقد ضاق وقته قبل قليل عن ادراك اربع مع طهاره مائيه إذن فحيث إن دليل مشروعية التيمم شمله قبل دقائق لأن مفروض كلامنا دققوا فإن مفروض كلامنا أن شخصا أخر الصلاة إلى أن بقي مقدار أربع مع طهارة ترابية ومع ذلك؟ اخر الى ان بقي مقدار ركعة مع طهارة ترابية فيقال في حق هذا لقد ثبت ان وظيفته التيمم قبل دقيقتين اذ قبل دقيقتين كان متمكنا من اربع مع طهارة ترابية فشمله دليل التيمم فحيث إن دليل التيمم شمله قبل دقيقتين فإن وظيفته لا تنقلب بتأخير الصلاة إلى أن بقي مقدار ركعة مع التيمم لوظيفة أخرى بل تبقى هي الوظيفة بمقتضى إطلاق الآية صار معلوم بل فلو لم يبق من الوقت إلا مقدار خمس دقائق دقيقة للتيمم وأربع للصلاة فهو فاقد يشرع في حقه التيمم ويبقى هذا العنوان إلى ما لو أخر وبقي مقدار دقيقتين دقيقة للتيمم وأخرى للركعة الواحدة فإن مشروعية التيمم باقية لبقاء العله وانطباق العنوان من دون توقف على دليل من أدرك. أدرك، فدليل من أدرك يتوقف على مشروعية التامم، ودليل مشروعية التامم لا يتوقف على شيء آخر، فالدور مندفع هل هذا الكلام تام أم لا؟ لحظه راجعوا هذا بحث وين؟ صفحة 236 ستة وثلاثين. راجعوا بحث نفسه. هو نفسه بحثنا هذا عليه. في الجزء العاشر هذا الجزء العاشر صفحات آه صفحات ألف مائة وستين مائة وخمسين مائة وستين نفس الفرعين اللي ذكرناهم الآن اليوم الفردين بحثهما في الجزء العاشر هل كلامه منسجم هناك وهنا لولا راجع المطلب كل شيء على الأستاذ يقوله آه. الحمد لله رب